111. يومئذ للمكذبين 112. ألم نخلقكم من ماء فِي 113. فجعلناه في قرار مكين 114. إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم